وبعد ا ا والسلام ل ل على ص المسلوم وعلى سيدنا محمد ح آله ه م ي و ب ع ما زالت بلادنا تجوز بالعلماء على القرون في كلمه الغراء وفي هذه الكلمه كثير من ا ل و س ا ئ ل و ا ل إ ش ا ر ه وذلك لمن عقل وكان له قلب ه و ب س ي ه ومن ا ل و س ا ئ ل وحق الشيوخ علينا نقدم بين يدي ا ل ق ص ي د ة التي أ ن ش أ ن ا ه ا مدح لشيخنا الشيخ محمد ط ا ح ق ي الجد قال ا ل ل تعالى طاهره وجيده انما لو افضل علاء الحساب لم نوف ولن نوفي حقه على هذه الامه فهو من رجالات العلم ورجالات المعرفه الذين افنوا ظهورا لذيذه بنشر العلم والثقافه في ربوع هذه البلاد الصيفه ا ل ج ا ئ ر وقال الله شر الافات و ا ل أ ق و ا ل شيخنا هو الشيخ الحقيق اللغوي محمد ا ل طه ا اي ا ل ع ج ب من مواليد غايه سامقا ببني عيسى ب و ل ا ي ة بجايه ولد سنه ة 1917 اتحق ال... تعالى بلاس ساوية وحفظ بها ا ل ق ر آ ن الكريم على يد الشيخ سعيد اليجري والذي كان الشيخ عبد الحميد ا بن ب ا د ي ب رحمه الله يلقبه بالشيخ المفكر اخذ عنه علوم النحو واللغه والهدف واخذ عنه ن ل ر الكتاب إ والفلك والبلاغه وغيرها من القلوب ما كذا بهذه ا ل ز ا و ي ة اي زاويه سامخرى اسيد من خمس سنوات ثم التحق هذا الشيخ ب ز ا و ي ة بلحملاوي ب العثمانيه قرب ق د ي ن ه ا س ن ط ي ن حيث أ ت م هناك دراسته ا ل ش ر ع ي ة من فقه و ع د ب و ل غ ة وغيرها من العلوم على جله العلماء والمشايخ ا و يقول ة ثلاث سنوات حيث تحق بها وعوه ستة ت الشيخ قصة طريقة عن ا ان هذا الشيخ صاحب الزاويه قال له يوما ً ساستمر في هذا العمل م ن ش ه ء الله طوال حياتي ف إ ذ ا بنيت اموالي فخذوني إ ل ى السوق وبيعوني هناك لتواصلوا فرق العظم و ك أ ن ه م ع ر ف من خلال زماننا أ ن يغتبوا بهذا الرجل العظيم الذي أ ن ف ق امواله في خ د م ة دين الله عز وجل في إ ن ش ا ء المدارس في إ ن ش ا ء الاجيال التي تحفظ كتاب الله عز وجل وتتعلم العلوم وتعلمها ا ن د ا د وتتربى على دين الله عز وجل فيها محضه ع ل م ي ة شهد له بالترير من التاريخ م ي ة إلى غير ل ت ا انشا ت أ نظاما خاصا بزاويته شفيعا لنظم المعاهد ا ل ا س ل ا م ي ة الكبرى فكان تنامذته يلتحقون بالزيتونه بزاد من العلم والادب يشرف زاويته ا ل ق ا ئ م عليها سنرى الى كندا في ا و ا ف ر س ن ا ل ف ت س ع ا ئ ه و س ن ع قرص الميلاد ب إ ش ا ر ة من ا ل ط ا ئ د البطل المجاهد العظيم العقيم ابي روش رحمه الله الذي كان شيخنا يتولى م و ق ب الابداع في كثيره جيشه كما كان يتولى بطل ا ل ص و ر ا ت فيها ثلاث سنوات. ومن الشيخنا تولى ب القطاع ا ك قاضياً بيت العلماء الذين ضرس عندهم أ و عليهم شيخ الفاطم بن العلامه محمد ا ل ط ا ه ا بن عاشور رحمه الله ومن د و ن ه س ف ق ى الى طرابلس غرب ليبيا في وصلى الله وسلم في في في بعد ا وأجرى ا ل الاستقلال حيث ل ت ح ر ر ي ونائف ا بعد رجع الشيخ الى بلده ا ل ج ز ا ل ر ثلاث سبعمئه وستين ميلاد وقيل استاذا ب ن ا ن ي ه رحبه بن النافع في الزائر ا ل ع ا ص م ة アマンガのシーズンに向かうのは偶然 و ان هؤلاء العلماء و المشاكل لهم حق العينه ر بأن ي الجديرون بان يؤذوا ليس في ا ل م ص ا ئ ا ل فحسب بل في المحاضرات ان تكون فضلا كبيرا علينا و ت د جاءت الطريقه ب ق ص ي د ة مدحت فيها الشيخ المسماه ارض الوفاء أ ق و ل فيها تضيق لنا الدنيا بمدح الاكابر ي وتمتثل السقيا و وما ََ بدعت ََ يمناي َ غير ممجد you من علوم ك ث ي ر ة ف ق ق ا ه ا دوما بدور المحاضر دروس له في النحو ت ح د ابن مالك فقير جليل ف ق جليل فاق كل محاضرين فيا حسد تيك ا ل م د ا ر س كلها تجوز لنا عوزا بارض المحاضرين وصل على المختار ا ص ل م س ل صلاه و ت س ل ي م ت د و لسائرين اسال ل ه سبحانه وتعالى ان يجعل هذه القصيده التي مدحنا بها ش ي خ ا في مثال ح س ن ا ت ن وان يمتع ش ي خ ا بالصحه و ا ل ع ا ف ي ويزيده طول العمر و ا س ل ه سبحانه وتعالى لنا جميعا ب ا ل س ن ى ويغفر لنا و ا ي ة ك م بما فيه رضاه سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته